يقول السائل هل الذي تحصل له الكرامة دليل على صلاحه ورفعته الكرامة إذا حصلت لي الإنسان تسره ولا تغره تسره يأنس بها ويحمد الله عليها لكنها لا تغره لا تجعله يغتر ولا تجعله أيضا يزكي نفسه بل يتواضع لربه ويحمد الله سبحانه وتعالى و. يشكره على فضله ومنه لكنه لا يغتر بذلك نعم أحسن الله ليكم يقول هل يجوز طلب الكرامة للاحتجاج على أهل الباطل يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يؤيده وأن يوفقه وأن يسدده وأن يلهمه الصواب مثل ما جاء في الدعاء اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا وهي دعوه صحيحه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام اشتملت على أكثر من عشرين مطلبا من المطالب العظام وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كثير الدعاء بهذه الدعوة كان رحمه الله كما ذكر في ترجمته كثير الدعاء بهذه الدعوة العظيمة والداعي إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى مثل إلى هذه الدعوة وإلى غيرها من الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله عليكم يقول كيف أعرف أني ولي لله وهل تكون بالكرامات فقط أم بأشياء أخرى غير ظاهرة العبد مهما وفق وسدد إليه من أعمال وطاعات لا يزكي نفسه لا يزكي نفسه ولا يحكم على نفسه بولايه فلا يقول انا من الاولياء ولا يقول انا من المتقين لا يزكي نفسه لا يزكي نفسه فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى لكن يا يجاهد نفسه على أعمال الصالحة والطاعات الزاكية ويكون دائما بين الرجاء والخوف بين الرجاء والخوف وما الذي يدريه أن أعماله متقبلة وأن طاعاته مشكورة ما الذي يدريه إنما يتقبل الله من المتقين فيجاهد نفسه على الصلاح وعلى الاستقامة لكن لا يزكي نفسه لا يقول انا من الأولياء ولا يقول أنا من المقربين ولا يقول أنا من أصحاب اليمين ولا يقول أنا من المقتصدين لا يزكي نفسه لكنه يجاهد نفسه على فعل الطاعات وتجنب المحرمات ثم ينهض أيضا بعد ذلك في المنافسة في فعل الخيرات نعم أحسن الله ليكم يقول ذكر شيخ الإسلام في كتاب الفرقان أن الكرامات في عهد الصحابة أقل من الكرامات في عهد التابعين فنرجو منكم توضيح هذا الكلام لأن الصحابة رضي الله عنهم أمدهم الله عز وجل بأمور لم تتهيا لما بعدهم وهيأ لهم من النصر والتمكين و وال انتصار الدين على أيديهم وما الله من قوة الإيمان وقوة التوكل في أمور لم تحصل ولم يبلغها من جاء بعدهم ولهذا قلت فيهم هذه وكثرت فيما بعدهم للحاجة كثرت فيما بعدهم للحاجة نعم احسن الله عليكم يقول هل الفراسة من الكرامة الفراسة الصحيحة الصادقة هي داخلة في هذا الباب داخلة في هذا الباب إذا كانت عن إيمان وحسن بصيرة وحسن صله بالله سبحانه وتعالى نعم أحصل الله عليكم يسأل عن الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية هذه يذكرها أهل العلم للتفريق بين ما كان آية للنبي ما كان آية للنبي وما كان خارقا للعادة يحصل للولي من أولياء الله فما كان للنبي يقال معجزة وإن كان الذي في القرآن يسمى آية جاء تسمية مثل هذه الأشياء في القرآن آيات أو آية ولكن هذا الصلاح درج عليها أهل العلم فيما تعلق بالأولياء بالانبياء يقال معجزة وما يتعلق بالأولياء يقال كرامة وما يقع على أيدي الأفاكين والمشعوذين والدجالين وأهل الباطل تسمى أحوالا شيطانية نعم أحصل الله عليكم يقول ما العلاج بالنسبة للذي يعرف الأخطاء التي في نفسه والتي يقوم بها يوميا إلا أنه لا يستطيع أن يعالجها الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فالأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس واستعانة بالرب فإذا وفق العبد لهذين مجاهدة النفس والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تخطى جميع العقبات وسلم من جميع الصواد بإذن الله سبحانه وتعالى فعلى السائل أن لا يستسلم ولا ينهزم أمام النفس الأمارة بالسوء أو داعي الشيطان بل عليه أن يجاهد نفسه ويستعين بالله سبحانه وتعالى ومن صدق مع الله في حسن اللجوء إليه وطلب المد والعون منه أن يهديه وأن يسدده وأن يعيده من سبيل الزيغ أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وحقق له رجاءه نعم أحصل الله ليكم يقول أشكل علي ما ذكره بعض الشراح أن من صدرت منه الكرام ليس له مزي على غيره وفضيله بل من ليس له كرام أفضل بكثير ممن له كرامة هذا, هذا صحيح لأن ليست هي المقياس ليست هي المقياس فالكرامه التي الأمر الخارق العادة تحصل لعباد الله وإن كان أقل من غيره لكن مثلا تشتد به حاجة إلى الله عز وجل وفي تلك الحاجة ذلك الوقت يعظم التجاءه إلى الله وإلحاحه على الله وصدقه في الطلب مع الله سبحانه وتعالى فيحصل له امرا خارقا للعادة تسد به حاجته ولا يكون ذلك دليلا على أنه أفضل من غيره ممن هو أعلى منه شأنا ورتبة في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولم تقع له أو لم يقع له مثل هذا الخارق فالخارق ليس مقياسا الخارق للعادة ليس مقياسا وإنما المقياس هو الإيمان والتقوى الإيمان والتقوى ألا إن أولياء الله لا خوف ولهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم ما قيل الذين لهم الخوارق ولا الذين وإنما قيل الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي حتى لو لم تحصل على يديه أمور خارقة للعادة هذا ونسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا الاستقامة على طاعته فهي أعظم كرامة وان يثبتنا على الحق والهدى وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا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 وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل أو, أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو, نظلم أو نجهل أو يجهل علينا